Стащу жадку А що Так, що та Треба. <gülüyor> Ба, я не Коли його тади не му й паракша, чи дай джагана танахайра, мамо. Дерта джагана, Що? Шо... شجعت فزت المرايات امتي داي جنا لا تنيره ما وجنانا تنيره ما سكتي شهد تخضيب شفيدا stashagat wa zakra umra ya ta mu fi da janan tanahira ma wa janala ka nahira ma stashon Hekmat Takari Center, Baldya Plaza, Pehli Manzali, Mizan Chow, Kweta,